وراودته التي وفي في بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواك اشتركوا فوری إن كان قميصه بِنْ هَذَا وَاسْتَوْفِ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْقَوْطِعِينَ اللَّهُ الْعَظِيمُ